اقترف للناس حسابهم وهم في غفلة معرجون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هيتم قلوبهم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 بل قالوا أضغاث وأحلام بل if تراه بل هو شاعر فلئتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له واللَّتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إن كُنَّا فَاعِلِينَ بل نُقذِفُ بالحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا وَزَاهِقٌ ولكُم الويلُ مما تصفون، ولَهُمَّ في السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبْحِحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّارَ لَا يَفْتُونَ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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه، إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعظ دونه، وقال نتخذ الرحمن ولدا سذحانا بل عباد مكرمون.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 أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواسيا أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا أراك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَوْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتباتهم فلا يستطيعون ردها ولا ينظرون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 وَهَٰذَا آتَيْنَا مُبَارَكًا أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُم لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِّن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللعبيين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأن على ذلكم من الشاهدين وتَلَّا إِلَى أَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدِبِرِينَ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 قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون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 وَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُلْخَسِرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا أُمَّةً مَتَى يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا لِلَّهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله فنجينا من الكرب العظيم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 ولسليمان الرِّيح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها وكنّا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يوصون له ويعملون عملا دون ذلك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 رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذل كفل كل من الصابرين ودخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وَذَنَّ نُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ ٱلَّآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آيةً للعالمين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 وَقَتَرَ فَالْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَأِخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي وَفْلَةٍ مِنْهَا ذَا بَلْكُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ عِدُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ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 لا يسمعون حسيسا وهم في مشتهى أنفسهم خالدون لا يحزنون الفزع الأكبر وتتلقّاهم الملائكة وتتلقّاهم الملائكة وهذا يومكم الذي كنتم تعدون